السلام و على رسول الله و الحمد و محمد و رسالا المقاربي صيب و الله عليه وسلم من الله دهن احمد محمد بن الله الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المتين من اليهود يعزمون عاشورا ويسومون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق بصومه فأمر بصومه الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى الله رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في هذا اقتيان اليهود اقتيان اليهود اوقات اقتيان اليهود أو الرسول عليه الصلاه والسلام وهم يصومون عاشوراء يعظمون عاشوره تقول رحمه الله حدثنا احمد بن محمد احمد قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا الله عليه ابو عميس قال حدثنا طييس بن مسلم طييس بن مسلم ام طارق بن زياد ام طارق بن زياد ان ابي مصلى شهروا لله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام أدم المدينة واليهود يعظمون عاشورا يوم عاشورا من محرم فسأل لماذا تعظمونه قالوا أن الله نجى فيه موسى اليوم الذي أغرق فرعون ونجى فيه موسى فقال نحن أحق بموسى من هكوم وقصانه وأمر الناس في السيامة حتى فرض رمضان لما فرض رمضان قال رمضان فرضت المدينة الشرايا كلها فرض بموسطة إلا الحج فسكون فهلا بالمدينة فصامه أمر الناس بسيانه وجعله فريضة حتى صفر الله رمضان على الناس. ولا ريم الله دزناديا دون أيه ولا دزناء شيئا قالا دزناء أبو بيك زيد بن جبير ابن أبي باسر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عجورا فقيل عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله في موسى بن إسرائيل على براون وأنسوا متعبين له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أناو الله في موسى منكم ثم غرب سيامي عن بس البخاري رحمه الله حدثنا رياض رياض قال حدثنا مشين مشين قال حدثنا okay. أبو بيشير أبو بيشير قال عن سعيد بن جبير عن سعيد, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاه والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشورا فسألهم لماذا قالوا هذا يوم أهلك الله فيه في فرعون ونجى فيه موسى بن فنحن نصوم شكرا لله قال الرسول عليه الصلاه والسلام نحن نحق نوسى منهم فصامه وأمر الناس سيامه وصار فريضه حتى فرض الله رمضان لما قرض رمضان صار سلمة إن شئت فقال قبل أن يفرض رمضان أقامه الرسول لكن قال سوم يوما قبله خالفوا اليهود سوم يوما قبله أو يوما بعده ثم عليه الصلاة والسلام السنة التي لحق رب ربه فلا إن عشت إلى قابل لا سوم النتاسعة والعشر يعني بدل الحادي عشر عشرة العشر فأسوم النتاسعة والعشر هذا الذي رجمه الناس اليوم فسوم النتاسعة والعشر الله أراد أن يسمى الحاسع عشر والعشر هو أخر ما في الصيام فاسع الحاسع لأنه قال فين عشت إلى قابل لأسمنى التاسع والعشر قال لرعيب الله عبدتنا عبدان قال عبدتنا عبد الله يونس عن الزوري قال أخبرني عباد الله من الله من عثبة عن عبدالله من عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجل شعره وكان المشرقون يبرنقون روسهم وكان للكتاب يسدون روسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موثقة دليل الكتاب فيما لم يمر فيه شيء ثم برع النبي صلى الله عليه وسلم راسه قول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عبدان, عبدان عبدان على حدثنا عبد الله عبد الله على حدثنا يونس عن الجوهري قال أنا ربي الله أن نقول ربي الله بنعسل بن مسروق حني عبدالله حني عبدالله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاه والسلام وجد اليهود وجد الناس يفرقون شعورهم يعني من سعر المرأة يجعله الى إلى جاتفين ولكن بعد ذلك رأى الرسول عليه الصلاه والسلام أن اليهود يفرقون لكن هل يفرقون من هنا ولا يفرقون من العرض قال إنهم يفرقون من العرض ويحبوا موافقة اليهود ما لم يأتيه شيء ينهاه عنهم. بعد ذلك صار يفرض عليه ثلاث قيام على الوحد من هنا من هنا من الجبهة إلى إلى القبة. أما هذا فصار يفرض عليه ثلاث وثلاث. وهو هو الذي كان حج الوداع والثمر وعمر هو الذي يرى, يرى يرى فيه ويصلح. على رجيم الله بيان من هذه النجوم ولدنا وسيدنا قال قرنا بوش عن سيدنا جباران بن عباس رضي الله عنهما قال قال القتال جزاه وعزان امنوا ببعض وكفروا ببعض يعني قول الله تعالى الذين جعلوا القران عظيم يقول البخاري رحمه الله حدثنا وشيء قال حجتنا وشيء قال حجتنا وشيء قال حدثنا وشيء قال حجتنا وشيء قال بن وشيء قال قال حجتنا وشيء قال حجتنا وشيء قال حجتنا وشيء قال رضي الله عنهما قال وما محلل الكتاب ذهب قالوا كتاب اجزاء قوله تعالى قالوا القران عظيم جعلوا يعني قرانهم التورات ثم القران جعلوا القران عظيم يعني هم العظيم هو التوزيع تزييه تزييه شيء يؤمنون به وشي يكثرون به وشيء لا به الى اخر باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه قال الله دذنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمن قول أبي حدثنا أبو عثمان سلمان الفارسي انه تداوله بذا عشر من رد الى رب بخاري رحمه الله بابو إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه الحسن العجم قال حدثنا ماثور بن سليمان ثمر بن سليمان بن ابي سليمان القرطبان قال حدثنا ابو اجمان ابو اجمان النهدي قال عن سلمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال انني اسبغتكم يد اسوء بكم رب كم رب لا ادقاره لي ببعض يقول, يقول انا ابحث عن الهدى وعن الطريقة الصحيحة فكل ما جئت رب سألته اين عجز الطريقه قال لا يمكن أتجدها إلا عند فلان يقول ثم أذهب يشكروني فلان المجلس عند مده وأسألهم عن الطريق السليم قال ما يمكن تجدها لا إلا بالمدينة وأن يبعث نبي في آخر الزمان ربما يقول أن يكون في النبي ربما ان تجده بالمدينة يقول فسراني رجل وأتعب إلى المدينة فجلس في المدينة أعمل عاملا على المخل يقول أجد المخل هو في خطة الذر واجرع الزرع ويجعز في المدينة حتى أتى الرسول عليه الصلاة والسلام عاش سلمان 350 سنة سلمان الثابت رضي الله عنه عاش 350 سنة فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة أراد أن يعرفه ولكن أراد أن ينتحنه أول هل هو النبي أو غيره فجاء بأخذ طبق من شمر وأتابه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال كل فأني أقول قال كل هذه صدقه بعد ان ياكل هذه واحده كل اسهل يوم الثاني كل هذه هديه فعكن فصار يبحث عن الخاتم خاتم النجوم فراها ارخى ارخى اجلده فراه وتبع عليه في تعال سمع ان الذي حصل قلت اللي حصل كذا وكذا وكذا اني بيتس ترى اربع او اكثر من هذا دعوك من رب الى رب من رب الى رب حتى وصلت إلى هنا أدعث عنك المجيء ان والآن الحمد لله قال الله ممنوك يا سلمان تعال اشتر نفسه اشتر نفسه من اليهود الذي يملكه بثلاثين وزية يعني ثلاثين غريشة فغرحت الرسول عليه الصلاة ثلاثين ما ما منها ولا واحد وتحرق سلمان رضي الله عنه وكانه مسكشاب للرسول عليه الصلاة والسلام والله يشار بالخندق وعشار بمسائل احرى كثيرة يقول لك كنا نفعل كذا وكنا نفعل كذا الى اخر سلمان ما الله دينا محمد بن يوسف قال لينا سبيانا نوفنا نبي يثمان قال سلمان رضي الله عنه يقول أنا من رأم هرمز يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عوف عوف قال حدثنا ابو عثمان ابو عثمان قال عن سلمان عن نفسه رضي الله عنه يقول انه كان من غام رمه هرمز، غام هرمز مدينه حز مدينة Elean غام حرمز مدينة انتفال staff مدينة من إيران إلا الآن مدينة إلى الآن قال ريمه الله تزن العسن بن مدرك على تزن أيها بن محمد قال أخبرنا أبو أعوانا ناصم الأحوال ونبي إثمان سلمان رضي الله عنه قال قصرة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم في سنه رسول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عوان عوانة عن عاصم, عن عاصم الأحول عن عبي اثمان, إثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال فترة ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام 600 سنة اللي بين عيسى ومحمد الفترة ما بينهما 600 سنة وهل فعد فترة كلها لأن عيسى جديد الذين هم التوراة بين يدي الناس التوراة ما درست بين يدي الناس ولهذا لا يسمى فترة ولا يقدرون الذين يتمرون بسيئة سنة هذه الناس. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المغازي باب غضوة العشيرة والعشيرة. قال ابن عشاء أول ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم أبواء ثم العشيرة قال رئيم الله تذنى الله محمد قال تذنى أبو الله تذنى شعبا نبي إساق قال, قال رضي الله عنه له تمغز النبي صلى الله عليه وسلم من قال تسى أشرده قال كيلة انغزوت أنت معه قال سبع عشرة قلت بأي يمكان دون قال العشيره أو العشيرة فذكرت لغذاذة فقال العشير قول البقال راح الله كتاب المغازي، <تصفيق> هو كتاب المغازي عن المغازي الرسول عليه السلام، الغزوة الذي يسير القائد فيها الرسول عليه السلام، السرية هي التي فيها واحد أحد الصحابة، قائدها أحد الصحابة، الغزوات له عليه السلام، فربت ساعتين غزوة اللي غزها الرسول عليه السلام، أأول غزوة العشيرة، العشيرة هنا قريبة. براء الطائف لو طرجت من الطائف الإنسان تريد البر تريد نجد على يسارة كنت ماشي تريد يوم واحد على الناذر أما على السيارة ساعة واحدة تطلع من الطائف على ساعة, ساعة واحدة تمر على العشيرة موجودة العشيرة اللي الآن معروفة يمرون هل يروحوا للنجد يمرون العشيرة ثم يمرون ثم على آآ آآ آآ الجبل اللي يعرفه بجبل نجد إلى آخره الشياد أن العشيرة هي أول غزوة فظاهر رسول عليه الصلاة والسلام وخرج من المدينة الى العشيرة ثم رجع ما حصل قتال وللتقى به الجيش ثم بعد ذلك غزا بواط وبواط على الساحل وقف غير قريش بعله احصلهم لكن ما حصل احد تهبوا اما انهم ساتغرغوا او علموا او غيروا مكان اخر ثم بعدها بوان بوان واد وبير الان يعرف ان المدينة ومسكة وقبل بدر قبل ان تغبت تأخذ بدر العساء هناك بواعن وادي في ديك نعم قال العسيره أو العسيرة لا العسيرة سيره الإسحام والعسيرة لا في شكل قال المعساء أول مقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ابواب أبواء ثم ثم أبواء ثم العسيره إلى آخره الشاهد انه يغضو عليه الصلاة والسلام يذكر له نزلت راي قال كانه هو توم يتجمع من قريش فيخذوه فيان يلقى ناقش امامه ف قال حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله قال حدثنا هو واحد حدثه واحد قال حدثنا شعبة شعبه قال انا زيد ثابت انا بيصحاب. عن زيد بن ارقم عن زيد بن ارقم قال قال قيل لو كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم من غذا قال شيخ جيد ابن ارطم رضي الله عنه سئول عن غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام بم غزة غزة حضرت وحدة حضرت انت كم قال حضرت 17 حضرت 17 في من هذا الجرح قلت فأيهم كانت أول قالها العسيرة قلت فأي الغزوات أول قالها العسيرة غزوة العسيرة بابت في النبي صلى الله عليه وسلم يغتلوا ببادي قال رحمه الله سبحانه عددني احمد بن عفان ولدنا جراح بن مسلمه ولدنا ابراهيم يوسف بن ابي سام ولدنا عبر بن ميمون انه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عدد سعد بن معاذ رضي الله عنه انه كان صديقا لوميذ بن خلف وكان اميه اذا مر بالمدينه نزل على سعد وكان سعد اذا مر بالمدينه نزل على اميه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فخلق سعد معتذرا فنزل عليهم اميه بن مساء فقال له اميه انظر لي سعد خلوه فاليقو في البيت فخرج بي قريبا من نصف النهار فلقيهما ابو جل فقال يا ابا صفوان من هذا معك فقال هذا سعد فقال له ابو جل الا اراك تقوهم مساء امنا فقد اويكم الصباح فازعمت انكم تنصرونهم وتحينونهم واما والله لولا انكم ابي صفوان خرجت الى إلى ذلك سالما فقال له سعد ورفى صوته عليه فما والله إلي من أتني هذا من انك ما هو شك عليك منه طريقك إلى المدينة فقال له ميلا تربى صوتك يا سعدنا لا بالحكم في يد أهل الوادي فقال سعد دعنا عنك يا أميه فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك قال انك قال لا أدري ففجع لذلك أميه فجعا شديدا فَلَمَّا رَجَوْا مَيَّةَ إِلَهِ قَالَ يَوْمَ قُضْوَانَ فَلَمَّا رَأَيْنَا قَالَ لِسَعْدٍ قَالَتْ وَمَنْ قَالَ لَكَ زامن من قَالَ زَعَمَنَّا مُحَمَّدًا أَخْبَرَوْا مَنَّهُمْ بَادِلِيَّ فَقُلْتُ لَهُ أَنَّكَ قَالَ لَا دَرِي فَقَالَ مَيَّةَ وَاللَّهِ إِلَٰهٌ خُرُجٌ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ ذِرٍّ انْجَمَرَ متى ما يراث الناس قد تخلفته أن تصيد أهل الواجه تخلفوا معك فلم يزل به أبو جل انتان قال مما إذا أغلبتني فوالله لا أستري أن أجود بعير من ثم قالوا مي يا أم صفوان جايزيني فقالت له يا أبا صفوان فقد نسيت من قال لساخو قال لا ما إلا قريبا فَلَمَّا يخرجوا من ياخذ الانزل منزل الا قل بعيره فلم يزل بذلك حتى قتل الله عز وجل ابي بكر البخاري رحمه الله حدثنا بابن ابي النبي صلى الله عليه وسلم و النبي عليه الصلاه والسلام من يقتل ب حدثنا احمد حدثنا ربيع ربيع صالح حدثنا عن, عن, عن, عن بن بن ابي ايحان عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عن, عن سعد بن, معاد عن بن معاد أنه في سعد المعاذ انه قدم مكه ماتمرا رجاءه وقدم وكان سعد صديقا لاميه بن خلف فكان اميه بن خلف اذا سافر الى الشام مر المدينه نزل على سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ اذا جاء الى مكه نزل على اميه بن خلف فجاء يوم من الأيام معتمرا ونزل على اميه ثم بعد ذلك قال يا أبا صفوان أريد أن أطوف فأنا جيش معتمت أريد أن أطوف لوجد ووجد ما فيها أحد لعل أطوف فجاء به ظهرا الظهر ما فيها أحد لأسر أبو جهل شقي يدور الليل والنهار شقي أبو جهل فآتى به الظهر قبل الظهر بقليل ما يسكد مره مرة واحدة فكان يطف به فجاء بجاهل قال من هذا يا أبا صفران قال هذا صديقي الماء يترضي قال والله لولا أن أبا صفران من ترجع إلى أهلك قال له فقال اسكت فإنك كذا وكذا قال له أمي لا ترفع صوتك على عاد الحكم فإنه تيد الوادي قال اسكت يا أمي فقد سنعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنك مقصول إنهم يقاتلوه يعني هل أجني ذلك قال إلى أنت مكة ولا بغيره قال لا أدري فرجع إلى زوجته قال يا أمة صفوان أتدرين ما قال أخي يضربي قالت لا وما قال قال قال, قال إنه قاتلوك قال يقول إن محمد قال لهم إنهم قاتلوك قالت محمد ما يخرج لا تخرج لا يخرجون مكة فصار الأخ المكة أبدا يخرجون يروحون يجون ما يخرج حتى العير حتى الشام مكث لكن الله أخرجهم بدر لما صار يوم بدر وأتابوا جهل الناس وقال أيها الناس الحق عيركم الحق العير الحق العير فإن محمد تعرض لها الحقوها فخرج الناس بألف بألف ومئتين ألف بألف ما بين شه ورقبان وخيول معهم حوث ثمانين فرج وخرج الرسول عليه الصلاه والسلام إلى بدر ما فيه إلا فرسين فرس مع سعد بن وقاش فرس مع المقدار بن الأسود النهضاد ان الاسد فرس من ابي فرس ثلثين و 30 في ال 10 عددها مع الرسول صلى الله عليه 313 عدد من جاوز النهر مع جاوز عليه, عليه السلام مع عليه مع رضي الله عنه فتشهد ان الذي تجاوزوا مع الرسول 300 اللي تجمعوا في بدر وتقابلوا مع المشركين 317 عدد جالوت رجال جالوت من مع قتل جوسف رجال جالوت الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع لهم وأتواهم فيربونا بقبولهم يربونا بصدق حتى تقوى حتى تلاقوا مع أن الرسول ما خرج يريد لقية لقية العير لقية السلاء ولكنه خرج يريد العير يريد غير الشوكة لكن الله أراد الشوكة. الله تعالى وتفدث أراد الشوكة ما أراد العيد العيد نجد فالصراحة وتلاقى الشوكة مع الشوكة وتلاقى الرسول عليه الصلاة والسلام معهم فصف المسلمون سماه هي 1200 وصف المسلمون ثلاثة وشبعة عشر ثم انحجر, انحجر الرسول عليه الصلاه والسلام بعريش فوق أكمة فوق الألفين فكان الله تعالى وتفدث وإذا اجه ربه وراءه وإذا انحسر رجاءه ففع رجاءه اقصاريا وقال رويدك وما ربك ربك فإن ربك ناصرك رويدك يقول أبو بكر الرسول رويدك فإن ربك ناصرك المهم أنه سحم القتال لما سحم القتال جاء جبريل عليه السلام بخمسمائة فرس من الشرق وجاء المسائل بخمسمائة فرس من الغرب ودخلوا عليهم وصاروا يضربون عنهم يقول الصحابي رضي الله عنه يقول أقبل على المشرك أبطله إذا قد وقع فأوجدوا كله قد وقع ميت ثم أجدوا قد وقع ميت ولا أجد راسه قد وقع قبلي ألف من الملائكة يقاتلون معه وهذا الذي نزل في قدر الآيات من من ثلاث مئة ثلاثة آلاف من وثلاث آلاف من جهة. خمسة آلاف من جنود إلى الشرق، الشهادين جدد من الشرق، خمس فرس، من الغرب، ثم حشروا المشركين يقول الصحابة رضي الله عنهم، والله إني لا أقبل على المشرك، أضربه وبتغضب أنا وياه، ما ادى إلا جسد يطع لا لأن الصوت صوت الملك إذا وقع على أي وصلة من جسد الأدنى ترفع ويقلبوه فوق الاعناق يعني يقلبوه فوق الاعناق ويجيبه تحت الراس الراس يتا ضرب الانسان خلي الراس يطيح لحاله الراس لازم اللي يطيح لحاله ما معه رقبه الرقبه تطيح مع الجسد فهذا مقصود تعالى الله وتجلى الفرسان الابطال يعرفون الوقت هذا ما يضربون الا معه ما يضرب مع راسه ولا يضرب مع رقبته يضرب مع نفس الهواء هذا هواء باذن الله فاذا ضرب السيف هذا الهواء فاح الرأس يدمهم بعض بعدين جزا سعال الله التحدث هذا المصل هي اللي كورب الملائكة واحيانا اضربون البنات اضربوا البنات هم رأس رأس حسنة يموت الى آخر جزمان قال كل من قال يا، ثم قالت لو يا همي يا ابن فقالت يا ابن وقد نسيت ما قال لبعوك اليد فيه قال لا, لا ما اريد ان اجود معهم قال استفوان ابن فهم صفان جاهزيني كذلك جاهزت وكذلك يدهب انك تقتل كيف تطلع؟ لا مبكة لا تطلع قال ابا امشي معهم ساعة و ساعتين و, و, و يوم و ثم ارجع من يبني الله تعالى يخذت لهم فجهزته و احسن نادح في مكة، ثم جاهزها ثم صار لا ينزل منزل الا عقلة بعيرة لألا على علشان سبحان الله لا يشوف غجة او يشوف اهزيمة يركض النادح و ينحسي الى مبكة الى اخره إن الله تعالى تقبله. جاءه إلى بدر، ولما وصل المعركة وجاءت المعركة همس المعركة رأه بلاد. تعالوا الله تقبله. رأه بلاد. كان يعبد بلاد هنا. على بطن الصخره حارة مثل الجمر. يقول صورني محمد. بلاد يقول أحد أحد أحد أحد. يعبد الصوان بن هما أبوه يعبده بن بالخلف هنا. ولما رأه بلاد. أسير لعبد الرحمن بن عاصم الله عنه. قال لا نيوس انصار الله. يا انصر الله لا نجوث عن لا نجوث عن نجا الله يا انصر الله من يتب الخلف لا نجوث عن قال يا الانصر وصار يسلون ترشب وعبد الرحمن ماسك يسلون ترشب السيوح وكذا وكذا حتى الولاي حتى طاحنه يسلون بيابق السبيخة وتباة قول الله تعالى ولقد نسركم الله يدي وأنتم بله واتقوا الله لعلكم تسترون إذ لِلْمُؤْمِنِينَ للمؤمنين أن لن يخيكم يمدكم ربكم آلاف مِنَ الْمَلَائِكَةِ من الْمَلَائِكَةِ من بَلَى منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف, بخمسة آلاف من الملائكة مكومين وما يجعله الله إلا بشرى لكم قلوبكم به ومن نصر الله من عند الله العزيز الحكيم يقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينغلبوا قائبين فقال وحدي أسل حمزة من البخاري رحمه الله حدثنا. باب قشة وقعة بدر يعني سحام القتاجي بدر الله تعالى وَلَقَدْ اللَّهُ قول الله تعالى تفسير الآية الله ولكن الله ان يسير في المسلسل ويقولون ان يكون آلاف من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان 500 هناك 500 من اجل وهذه يكون 500 افضل من على هذا ولهذا قال يمدكم من امدهم الله يكون هناك افضل من بخمسمائة زيادة فصاروا 1500 لنزل من الملائفة مقاتلون يوم بدر إلى آخر اتقوموا للمؤمنين عليك اتقوموا للمؤمنين أن <المميزة> يجدكم ربكم بثلاثة آلاف المتومين تصبروا وتتقوا أن ربكم بثلاثة آلاف من الملائفة المتومين وما جعله الله لا بشرى لكم ولتصمعين قلوبكم وما النصر إلا من عند الله نحن لقطع طرف, طرف من الذين كفروا أو يسبتهم فينقلب صائبين يعني قطع طرف سبعين كفروا وسبعين قتلو في بدر سبعين كفروا من من منهم من وسبعين عشر وسبعين قتلو سبعين منهم قتل وسبعين قتل قال وحشين فتلحمج تعيمة بن عدي وقال وحشين فتلحمج تعيمة بن عدي بن عدي بن خيام فتلحمج أول قتيل واول قتيل في بدر من المسلمين يقال له عبادة من الحارث ابن عبد المطلب البخاري هنا سماه عبيدة واللي أعرفه سيرة الصحاب أنه عباد أبو الصحابة الحاج العبادة بن الحارث بن فت ضربه مسلك تبارده مسلك وتقابل سيفهما وضربه سيفه على رجل عبادة بن الحارث بن عبد المصلح فمات على قدم الرسول عليه السلام الرأسه الصفوف مصففة ورأسه على قدم الرسول عليه السلام ومات في تلك الساعة هو أول شهيد وقال أول شهيد في بدر أول شهيد عبادة بن الحارث بن عبد المصلح رضي الله عنهما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 غير أني تخلفت عن قزوة بدره ولم يعاد بعد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس عيرا قريس حتى جمال الله بينه وبين عدوه ما لا غير من يعاد سؤال البخاري رحمه الله راب قول الله ويعدكم الله الله احد الصائفتين لكم. أن تكون لكم وتوجون غير ذلك تكون لكم اسمكم العير لكن الله يريد يريد أن يطلح أمره تعالى والتغذل ويحط الحق ويبتل الباطل ويطلع النور وينفصل الباطل من الحق في بدر في وقعة بدر وقعة بدر, بدر فصلت بين الحق والباطل وسطع النور منهجم المسركون لذلوا من تلك الساعة بل للمسركون حتى قريش في مكة ذلوا فقفون يجيهم الرسول حتى في مكة وقعته حصل حصلت وقعة بدر يقول البخاري معنا حدثنا حدثنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عن ابن شهاب قال انا عبد الرحمن انا عبد الرحمن ابن سعد بن مالك قال سعد انني لما تخلف عن الرسول عليه الصلاه والسلام إلا في غزوه تبوك لنا شهرين تخلفت اخوي وحوجه من تخلف وهجر الرسول عليه الصلاه والسلام تخلف ولكن اتخلف عن بدر طيب وكان فاجر يقول وفجر لم يعاتب أحد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بدون يعني عدد من المسلمين خرج قال إنه يبيل عير العير على جال الساحل عير طريشة ير على جال الساحل يبي يأخذ العير يرجع لكن الله اراد غير هذا راد أنهم يريدون غردا الشوكة لكن الله يريد الشوكة فالتقى الجمعان بدون منعات على الله تقدّم الله جمعهم بدون معاد الحق الله وقول الله تعالى إذا استغيثون ربكم فاستجعى ولكم من الملائكة مرشفين <تصفيق> وما جعل الله إلا بشرى ولطمئ النبي قلوبكم ومن نكر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ويخشيكم النعاسة من وينزل عليكم من السماء ما الذي ويخب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت في الأقدام إذ يحيي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا تورقي في قلوب الذين كبروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن الله ورسوله الله شديد العقاب ولا مبارك ابن قال سميد بن رسود رضي الله عنه يقول سيت من المقداد من الأسود مشهدا لا نكون صاحبه وحبه إلي مما عدل أبيه أتنى بي صلى الله عليه وسلم ويده على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى كما انطرب كما الله ولكننا نقاتل وعي من من المالعسة المسابونين إلى آخر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمي له عريس فارى يصلي فيه ويدعو ربه بالحاح ان الله ينصره انك ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض انك يا ربي اعطني ما وعدتني يا ربي وابو بكر يقول حسبك, حسبك يا رسول الله ان الله موسوس ما وعدك الى اخره والرسول يدعو في العريس والجيشان متقابلان ثم نزل الرسول عليه الصلاه والسلام وصفح في السكوف حتى ان واحد قال عن تركه قال طالع قصن عليه ما هو الطعن هو الرسول أصلاً قال الرسول أقذني قال الرسول أقذني رفع الرسول على الردة وطلع له قصنه قال فيه فأكب عليه حب قصنه قال ما ليش هذا ليش فعل كذا قال الرسول حينما كما ترى أن في أمور بصر فربما عرف ربي أريد أن آخر شيء جسدي مع جسدي فدع له الرسول سؤال آخر ما. قال هذا جنا بن عي قال جنا إسرائيل, اسرائيل قال حددنا مخارق مخارق مخارق ابي مخارق مخارق مخارق امبارهم الشهاب في دي ابن مسعود انا ابن مسعود عبد الله رضي الله عنه قال على سيدنا النضال ابن من من المقداد من الأسود، من المقداد من المقداد الله عنه، المقداد من الأسود. ما شاء الله. تقول ودليله أن المم كلمة على وجه الأرض واجأ أن كل هذه الكلمة ولا شيء من كل الأرض. قل إنه قال للرسول عليه السلام لما تبارز الناس الرأى الناس يسأل. قال يا رسول الله إننا قاتلنا نقول كما قال ابن إسرائيل موسى. انك انت وربك فقاتله انها, إنها هنا قاعدون فلنقول نقاتل معك خلفك ويمينك وشمالك وكذا وكذا وكذا اذا رايت الرسول ابرق وجهه وسر سرورا عظيما لها للكلمه انها طاعة لله رب العالمين عزيزي جد ان الكلمة ا نقوشها احسن من كل ما على ان تقابلت اللهم الله ان الله سيدنا عبد الله بن حوشب ولد سن عبد الوهاب ولدنا خالد بن جريمال بن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذلك اللهم انشدك ذكاءك واعدك اللهم انس لم ذعبك هذا ابو بكر يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال حدثنا خالد خالد عن يكرمه ابن عباس عن ابن عباس أن النبي جاء بالعريس يقول ربه أن تأتي لك هذه الحصابة يلح على ربه ربك يقول حسبك يا رسول الله يربك فإن ربك معطيك ثم نزل عليه السلام في مع الصبح اول ما وصل الرسول بدر من الذي اشار عليه الدناء بدفن الابار مع مع بن من رضي الله عنه فلما وصل الرسول الى بدر قال سنجعل الابار بيننا بينهم وبينهم ونقاتلهم قال الحباب هذا رأي رأيته من عندك يا رسول الله وإلا وحي من السماء قال لا رأي نار قال لا الرأي تعال نجعل الآبار وراء ظهور من المدينة وهم لهم وإننا نشربهم ما يشربون فراحل عليه الصلاة والسلام ونزل وجعل الأبار كلها تفنها إلا واحد يشربون منه الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخذ باراء الناس ذلك اليوم كل راي حكيم اخذ به يوافق الشريعه عليه الصلاه والسلام لان المساله مكيده والحرب خدعه وكل انسان يرى راي حصيب منهم الحباب بن المنذر رضي الله عنه جعل الآبار كلها جهه المدينة وجعلت تستقبل الجيوش تستقبل العدو ما عنده ماء يشرب العدو ما عنده ماء ونحن وراءنا الماء وراءنا الآبار ودفن الآبار اللبير هو أحد يستقبلنا من كل آخره هذه من الخداع والمكر رضي الله عنه عليه الثلاثة السلام ووضي الله عنهم وأرضاهم معنا بابا ولرعيم الله بذن إبراه وموسى قال أخبرنا أشاءنا مجرد أخبر الله عبد الكريم أنه سمع مرسى مولاد الله من الحارس وحدثني من أباس رضي الله عنه أنه سمع لا يستغن من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بجر قول البخار رحمه الله حدثنا قال حدثنا قال قال أنا عبد الكريم أنا عبد الكريم الجذر قال أنا نبسم مولا أنا نبسم مولا هذا لله من الحارس هذا لله من الحارس أنا نعبد أنا نعبد رضي الله عنهما نعم عن في قوله تعالى لا يسووا صعيدون من, من المؤمنين غير أول الضرر المجاهدين في سبيل الله هذه الآية نزلت عامة لكن من رأى تجعلها في بدر ولا فيه عامة حتى إن ابن أمي مكتوم لما نزلت ما فيها غير أول الضرر قال يا رسول الله انا ما اجد رسعت عزيز فنزل قوله تعالى غير اولى الضرر نزلت علشان اضلت الام المستوضة بالله اهماه قال باب عدة اصحابي بدر قال لهم الله دعنا مسلم قال دعنا شعبه نبي ساك قال اي براء رضي الله عنه قال السسور وابن عمر البخاري رحمه الله باب عدة اصحابي بدر يعني ثلاثمية, ثلاثمية ثلاثة متبع طعش تقدم يقول حدثنا مسلم قال <تصفيق> حدثنا سعبة سعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن الوراء بن عن البراء بن عازب <تصفيق> يقول البراء رضي الله تعالى عنه استصغرته يوم بدر أنا وعبد الله بن عمر لأن الرسول عليه السلام عرض الجيش الجيش كله عرضه فالصغير يرضو والكبار اللي بلغ الحلم يمشيه والصغير اللي ما بلغ أربعة عشر سنة أو أربعة سنة او اقل برجه ما, ما يجيزه لكنه اجازة في الاحداث اجازة بن عمر واجازة البراء واجازة سهيل من, الأط... من الاولاد الذين خلاص بلغوا بلغوا الحلوم واحتلموا اجازهم في القندق واما في بدر فانه ردهم عليه السلام والسلام ونرحمه الله دنا محمود ونرحمه ومن ومنشوه ما نبي ساق البراء رضي الله دكرتو أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم مدرن نجيفا حلا ستين والانصار نجيف واربعين ومئتين رسول البخاري رحمه الله حدثنا نحمود موت قال حدثنا واحد وبدو حد عبدالغباب قال حدثنا شعبة شعبة قال نبي إسحاب نبي إسحاب قال عن البراء من عادب أنا البراء بن عادب يقول البراء كان المهاجرون السسون المهاجرون رضي الله عنه السسون اللي خرجوا من المدينة مع الرسول في بدر والأنصار مئتين وخمسة الانصار مئتين خمسة وأربعين وستون. فرج الألفين سبعة تقريبا. الشاهد عدد أهل بدر اللي حضروا مهاجري وانصار حضروا عشر أو من هذا نعم. قال بضعة والضعف من الثمان إلى إلى ولكن الله عنه الذين وبعد عشر قال البرى لا يملك بن يكون هذا المكان هو مسلما ولكن يكون هذا قال هو مسلما ولكن يكون هذا المكان هو مسلما ولكن يكون هذا المكان هو مسلما ولكن يكون هذا المكان هو مسلما ولكن يكون هذا المكان على حد ذكنه أبو إسحاق. أبو إسحاق. عن البراء. عن البراء بن عازر قال. هذا ثاني أصحاب محمد ومن شيء. ثاني أصحاب محمد أن عددهم ثلاث مئة وسبعة عشر. ثلاث يعني ثلاث مئة سبعة عشر. لأنهم كانوا عددهم أصحاب طالوث. لأنهم كانوا عددهم أصحاب طالوث الذين يجاوز معه النهر ووالله ما جاوز معه إلا مؤمن. ما جاوز مع طالوث النهر إلا مؤمن. لأنه قال من إلا من اغترف غرفة بيده. لا تشربون من النهر ما تشربون إلا من يريد أن نغتل قرغة بيده فلا أثالات أما زيادة فأنا من شرب منهم كلهم كلهم شربوا إلا العدد الذي ذكرهم هم ثلاثمائة الله عبد الله قال نبي رضي الله عنه قال قلنا محمد صلى الله عليه وسلم حدث أصحاب على طالوت الذين جاوزوا, جاوزوا معه النار ولم جاوز معه إلا مؤمنهم بقى عشر وثلاثمئة قال أدثني عبد الله النبي أبي شيبة قال أدثنا يحيان سبياننا بإثاغني البراء قول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا إسرائيل إسرائيل قال. اسحاب. اسحاب قال. عن إسحاب عن عن البراء عن البراء قال ما معنى بحديث قلنا يعني أن حدة حضر الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثمائة وثلاثتاعجر حول سبع طائش حول تبعطع عشر يعني ثلاثتاعج حول سسعة أو سبع طائش أو سعث ثمان طائش إلى آخره عدة أصحاب الذين جوزوا معه النهر وهو الله ما جوز معه إلا مؤمن جوز معه ثلاثمائة سبع طائش سبع إلى آخره الله دهنا محمد من كثير ساقن البرارة قال هنا أن أصحاب أثنين 313 إذة أصحاب طالوذ الذين جاوزوا معه النار وما جاوز معه إلا مؤمن يقول <نصفيق> البخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد حدثنا سفيان سفيان قال ونبي إسحاب عن البرى <نصفيق> قال إن عدة محمد تحدثون أصحاب محمد أن عدة ثلاثمئة ودفعة عشر فعدة أصحاب طالوذ الذين جاوزوا معه النار ولم منه ما شربوا منه جوز النهر ووالله ما جوز النهر الا مؤمن فهجم, فهجم الله جالوس جالوت كان معهم قال ثلاثه فاجا 313 فما هذا قالوا كيف نهزم ترصوا الله قالوا القله القله ليست كذره الكذره والقله لا عدد لها ولا مثلا لها من النصر من عند الله النصر من عند الله من صبر نصره الله صبر الله الله تعالى انصر الصابرين معه ويعبدون النبي صلى الله عليه وسلم على كفار المراه شيفه والوليد وابي جهل الميشاف قال لاكن قال, قال رحمه الله تزنى امر المخالف ولا تزنى زين ولا تزنى ابو شاف ان امري عبد الله بن مسود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى نفر من على بن ربيعه ربيع. والوليد بن فأجهد بالله لقد رأيتهم فرعا فتغيرهم الشمس وكان يوما حارا يكون البخاري رحمه الله ضابوا وعينوا وعين على الناس بالزرق. الذين قتلوا في بدر دعا عليهم وقتلوا سهبة بن والوليد بن عسبح وفلان وفلان وأبو جهل بن نشام إلى آخر أبو جاهله قصة تعالى الله تحدث وتجله قصة في بدر <تصفيق> يقول أن ساد بن أبي وقاص أو عبد الرحمن بن عوف واحد عن يمينه وواحد عن شماله قال يا عم أين أبو جهل يجي شباب أصغرت له. أبو رأيته. يقول شباب صغرته وقولت ماذا تريد قال والله لا أمر عيته لا لا لا لم تكن سواده حتى أهلك الأول منه لم تكن سواده حتى أهلك الأول نقول تداعي جاهمني ألا عني يا عم تعرف أبو جهل نعم قال أرني يقول فأراته يا هذا بيجول يجول, يجول بنا الصفوصه يروح يجي يقول يقول فأصبت عليه شد عليه شدة رجل واحد فقرين, فقرين شد عليه شدة رجل واحد وضع ربعه لثنين جميع هذا ضربه من عدم له حتى وقع وبرد حتى وقع وبرد يقول فلما جاء بن وجده قد برد فرح فرح قال من قتلني قال قتلك الله يا سيحة والله قتلك الله إلى آخره, الى آخره اشاد انه شابين كذا يقولون يا عم اقول انا استقرت نفسي بي بين بين شابين وانا واقف استقرت نفسي بين هؤلاء يقول فانا اشعر الا واحد منهم يقول يا عم تعرف الجهل انا ما اعرفه قال ارميه قال هذا شغل يقول قال الثانية تعرف الجهل قلت ما اعرفه منها له قال هذا ماذا تفعل قال والله لانه ايسه لا يمكن ان يمس سواء سواء حتى يموت الاول منه إذن فشدت عليه شدة صفرين في سيفيهما فضرباه ضربة رجل واحد فضرباه ضربة واحد فجاء للرسول عليه السلام قال يا رسول الله قتلنا أبا جهل قال أيكم قتله قال أنا قتل سخونه فأخذ سيفه فشمه قال نعم قتله هذا فشمه قال نعم ثلاث ما قتله ثلاث ما قتله ما قتل الله بن مسل جاءه ففيه رمض ثم مات إلى جهنم نعم وقال يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رضي الله عنه يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا من رجل رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا اسماعيل المبيح قال حدثنا أيسد سيدنا اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أتى أبا جهل لما ضرد القتال انفصل بعض الناس عن بعض جاء أبو عبد الله بن مسعود كان الرسول قال من ينظرنا أبو جهل فجاء عبد الله بن مسعود وجده في رحض آخر رمض يبينون وضرب طلع على صدره قال يا عدو الله الأخيات الله قال ما ما أعلم بإنسان فتله قومه قتله قتله أثنين هذولا العيال عصرة ثم الذين شدوا عليه حتى ضربوه ضربة رجل واحد ثم جاء بمسوط وتأتمم عليه قطع رأسه وظنه أوه قأترته المهم أنه أحبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاء يجد مقفولا هناك حسنا ألا لهم الله ألا لنا أحمد بن يونس على لنا زهي على لنا سليمان قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدني عمرو بن خالد ولدنا سليمان التيمي الناس رضي الله قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم اي عمرو ما صنع ابو جهل قال ابن قال انت ابو جهل قال فأخذ, قال, فأخذ قال وهل فق رجل قتله وقال وهل بغرض من بذلت مو راجن من قتل قومه علامه من ينسان داو جاهلي البخاري رحمه الله احمد قال حدثنا زهير. زهير قال حدثنا سليمان, سليمان قال. أنا لس. عن أنس بن مالك ثم حولتنا ثم حول فقال عمر بن حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا زهير زهير عمت العمان عمت العمان عن سليمان عن انس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ينظر لنا أبو جهل فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجده في القتلى وجده فيه رمق ولكنه خلاص منتهي يقول طلعت على قدرت وصلت أنسوء رحيته يقول فكان يمتح لحيثي أوكي من هذا يقول هل الله عزيز الله هل الله عزيز الله قال على رجل قتله قومه أو قتلتمه إلى آخره يقول لأنه قملت عليه حتى مات ثم ذهبت للرسول وأخبرت عليه الصلاه والسلام قال رعيم الله تزنى محمد بن المسنى قال تزنى بن أبي عديا سليمان التيمي أنا نسى رضي الله وإنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بذ من ينظر ما فعل أبو جال فانطلق ابن مسود فوجده قد ربو ابن عفرا التابرة فأخذ بالإحياته فقال انت ابو جال قال خرج إن وقال فمهرجن مما دلوه وهو وقال قد جئتم الا تجنمنا نخبرنا وادمنا معك قال الدسنا سليمان قال اخبرنا رسول الملك انه هو يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد محمد قال حدثنا أبي ابن ابي عدي قال عن سليمان عن عن سليمان عن رضي الله عنه ثم رواه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاد عن سليمان عن انس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من رجل أن ينظر ابو جهد في القتلة فخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى وقع, وقع جلس على صدر أبي جهل وقال يهجر حيثه وقال أخذك الله عزي الله قال ما على رجل قتله قومه أو قال قتل سموه تفتحق القتل أبي جهل ولكنهم يقولون انهم يقولون مسعود يقولون انهم عليه السلام يقولون انهم موجود انهم يقولون انهم يقولون انهم الله انهم يقولون انهم الله انهم قد انهم يقولون عيون يقولون انهم يقولون قال ابن انهم يقولون عند يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم الله. قال يقولون حدثنا. قال انهم يقولون انهم ابن ما قال عن سالم بن إبراهيم عن سالم بن إبراهيم أنا أبي ب عن أبيه أبي إبراهيم كان يعني في حديث بن ابن بن بن إبن عفراء أنهم تدوا على على رجال كان عن يمين سعد بن وقاص أو عبد الرحمن بن عثمان كي تلاعث كره بسحاق مفصل قال كان عن يمين شاب وعن سالم شاب وبيديهما سيسي هنا فقال أحدهم يا عم أتعرف بجال قلت نعم. قال أنه رأيته ماذا تسنع به؟ قال الله لأن رأيته لا يمكن رجع ثوادي عن ثوادي حتى يموت الأول منا ثم أعزها من الأخير اللي عن يساري يقولوا كنتم تصغير نفسي أنا بين شابين وماذا يفعل الشابين وماذا يفعله؟ يقولوا لمن رعني إلا هذا يسأل وهذا يتحل فأريت ماذا يقول والله الله لرأيتهما شدة ثقرين تقرين حتى ضربا رغم حمزه ضربه وقع فهذا ضربه مع كتب من هنا هذا ضربه فدخل في رقبته ووقع وجاده فقال الرسول بعدما ضرب الجيش وضرب القتال قال الرسول من ينظر إلى الجهد ويد مشروط خرجتي أنا رأيت يقول الشبان لهم ضربه وقع فأتيت إليه وطلع على قدره وهز لحيته وقال ما على رجل قتله قومه فأتيت الرسول أفكرت القدر أنه قتل أكبر جهل أول قتل إلى آخر الله يعلمنا اللهم عظم في من عبيت عظم في من عبيت تولى نبي من المسلمين اللهم نسلمين حافظ في الصالحين رب العالمين